والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور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 أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ إِصْلَوْا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ المت... اتقين في جنات ونعيم ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Kulu asrabuhani, bima kun tum tarmalun, muutta kiinala sururi masfufa, oza ua genahum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 وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فِيهَا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكئون وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. بمن الله علينا و وقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم فذك كِرْفَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبِّ صُفْ فَإِنِّي مَعَكُمْ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 أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين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 أَمْ يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عن يشركون. وَإِيَّا رُوَكِ سَمَّٰءٌ مِنَ السَّمَاءِ ساقِطٍ يَقُولُ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُونٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولاهم يصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وسبح وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله